بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قبجم تتبلي ونكيا درسين تين تارا سورة بقراء آية لبلا ما فسد يا أيها الذين آمنوا يا ورى ربك أمن ودخلوا في السلمي سينا إسلاما ما كيسا كابتان حال إسلاما ما صن هنداتين أدنهم هن بثنا مرايو سينا قبر عبد الله بن سلامي في ورئيسا واهلوا إساعرة تبوته إساعن سن بجاسم بتها ما ويا سبتي دا كباجيني غالاج امينانين غالهنيا توار كريستانا يو قور يهودالا كناف ربين كي نمال جران وار ربي سنيه هلل جي ماران دي سناتي هندتو سين شرعه ابردا وان اني اسني برك سجله اندي منا انه لكم عدو مبين شيطان يكن تهجر اسني عدو دين مبين دين ما انسا يفغلت فانزللتم يودبدن يوم ترغرتن اسلام ما هندخس سينو ير من بعدي ما جاءتكم البينات ارجعوا حجاني فقلتون اسنت دفته رغان قبتما اسنت دفيه يو اراغرتن يو قيو ارا موجاتن فعلمت ارا موجاتني يتن فعلموا, فعلموا بك ان الله رب عزيز ججب Hakimun ogeessa Rabbin hoji isa keessatti isin kitaatajalabahun dandettani jechu. Hal yangng zuruna isaanson hin ee gan Elatiyahu Rabbin Rabbiin isaantti haad ufuuf malee Ilaamummaa kana seenu guutuman guututti jedan ha isaantti يوكاني أَجَزَنِ رَبِّهَا إِسَانِي تَرْفُهُ إِيجَنْ فِي ظُلَّيْ مِنَ الْغَمَامِ دُوْمِ السَّاعَ يُوكَانِي وَالْكُوَّرَ دُوْمِ السَّاعِ كِسَاتِي وَالْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةٌ لِنْ هِيْ إِسَانِي تَرْفُهُ نِيجَنْ وَقُضِيَ الْأَمْرُ جَاءَ فَمَلَائِكَةُ فِي رَبِّهُنَّ أَمْرِينَ جِفَّةَ مِهَالَةٍ إِسَانِي نِهَالَةَ كَمْنَ وإلى الله ترجع الأمور. ومن أمرهم يدنوني كذب فمت. ومن أمرهم يدنوني. ومن أمرهم يدنوني. سل بني إسرائيل. قافد يا رسولك إن محمد بني إسرائيل. كم آتيناكم ميق آتمسني في كنني. من آية أجل كتو إفقلتو تاتي أكا فجريتك دكناكي ساسايته إسنتي لفته فكين يافأك بحرات داني سني بقيسو سلوا في مني إسنتي ردتك لبوسو كان كان ربي إسني فقوري قفرت ججيرة نسان ومن يبدل نعمة الله نمن نعمة ربي والربي تلعي غركفرتي تتي امنو ربي سنتي نعمر ربي سنه توي سبب قجيل لما نماته نمن ربي تولرتي ولتولا كنالالي ربنا رؤلي ربي ثغلت فتوق بنمني كندي دي, دي راغرغلي كفر من بعد ما جاءته ارغ قجيل كتونت ندفته كفرتي كجي كجيرته فان الله شديد العقاب ربينا يسكت على التجوّر زينا بريثهم يجرى للذين كفروا الحياة الدنيا والربّي تكفرني يفجرون دنيا جالة أكمله ويسخرون نقصا من الذين آمنوا والربّي آمنتي والذين التقوا حال والرب صدّاتهم فوقهم غي بو... اسان قبات تتاينين قويا قياما فوقهم جنشون اساني قولت تتاينين يوم القيامة قويا قياما الرهيما اساني لا لني اتقوصا اكا عماري في صحيبي فا مالكا قبن حرين قبن هي لجلاني قوصا اتقودا قرو جر قويا قياما اساني قولي والذين اتقوا والرب صدات شرك الراغوري فوقهم يوم القيامة إساني قلت تتحنقوا يا قياماته والله يرزق من يشاء بغير حساب ربك نماهر هره ابباث لفقهر إسان بغير حساب هره قام ملي رزقه بل او آخرات تساف كنا دنياتي, دنياتي وان دنيا تي دنيا تي وانور اتقوص هنا دنيا لإساني فكنا آخرات اللي جانتا إساني كنا ربنا كنا كان الناس تهجر علمنا ماك أمة واحدة تتتكت ينجر إيمان الرجل ترندر إرقكنا والقبن قررين أماني قررين كفروران قدكنا فبعث الله النبيين ربنا إرقمتو تإساني تإرقئ مبشرين جمّتيه كتاهن أنبيون نسون نمّا من جنّتان ومنذرين دنيو كتاهي أنبيون نسونين ورق فرع ذابان وأنزل رب بوزه معهم الكتاب إسان وجين كتاب بالحق كتاب نسون حق عن كبوه مكتاه ليحكم أك مرتي قرنيف بين الناس في مختلفوا فيه كتابك أنا جد علمنا ما وانسان كثت واللبن أمر دينا إساني أكمرت يقول النبي كتابك أنا إساني ومختلف فيه نمني دينا يقامن تكثت واللبن جرو إلا الذين أتوه وركن مملك كتابك أنا جرين أمني جرين من بعد ما جاءتهم البعينات إذا كانت أفضل أساني تفضل فإن تقول إنه ما ربي أتنمك أجيرك بغيان بينهم ما أعلم كفران جننان بغيان بينهم وأنه يجدو أساني تتهف جدا كفار الوانياني والوانياني آمنوا ددا فهدا الله الذين آمنوا ربي آمنه لمختلفوا فيه من الحق بإذني ونسان الرت والربن سن حقره إذن ربيت إذن إسات ربي أورأ من حقتك أجل كء والله يهدي من يشاء ربي النك أجل كء أباه فدك إس أجل كء كفده نك أجل كء إلى سراط مستقيم جرى كرا ديرى كرا حقات إس أم حسبتم سَلَسٍ نِسَيْتَنِي أن تدخل الجنة جنة ربي كان سينوهن سيتني جنة ربي كان أقرمت نسيتني سينو وَلَمَّا يَأْتِكُمْ أُدُو إِسَانِتٍ لُفٍ يوقع أُدو إِسِنِتٍ لُفٍ مثل الذين خلوا من قبلكم فَقَّعْتاً وَالرَّئِسٍ نِنْدُرَ دَبْرِي أُدو إِسِنِتٍ لُفٍ جنة يادنا يجتو مسثهم اذ ان قبت وردرانيسن الباساو هيومان والضراء ديبن اذ ان قبت يرتي ادن ديبن ادن هيومن هي ان قمت جناثا قلسسني نسهينا وزلزل بلد ادعت سكه فمن حتى يقول الرسول هاجر جمان رب إسانت إرجس جلوتي والذين آمنوا معه والر إسوجي رب إتي آمن اللي ملجرا متى نصر الله يوم منو تمس ربي إنكنا يوم منو لفت مس ربي خربين بين لمن وقري جلنيت إن هجد بتنتي رب دبي إساني دبي هم على نصر الله قريب ثم <تصفيق> رب بكلو دوفون عسا يو اذن ما صبرتن ربي سنيتم ساجر درسين سنه تاع راسيتي دعبتي اياه دي بلا ما افو ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته